وربقنا على قنوبهم اذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه الهًا لن من دونه الهًا لقد قلنا إذا شطط هاؤنا قومنا اتخذوا من دونه الها لو لا ياتون عليهم بسلطان مبين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا ما عظم هذه الايات وما أعظم رحمة سبحانه وتعالى وما أجمل الثبات أمام الباطل وأهل الباطل فالله ذكر من قصة أولئك الفتية إذ أوى الفتية, أو الفتية إلى الكهف ذكر الله قصتهم بعد أن أجملها فيما تقدم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة هذا التفصيل هنا نحن نقص عليك نبأهم بالحق يا محمد فنبأهم عظيم وخبرهم عظيم وله خطر عظيم وله خطر عظيم وليس خطر خطر عظيم معنى الشأن يقال خطر في الشأن وخطر في الخوف فقصتهم عجيبة فضربنا على آذانهم أي أنمناهم والمعنى أننا سددنا على آذانهم بالنوم الغالب عن سماع الأصوات فجعلناهم ليس معنا شيئا وحدف مفعول ضربنا وتقديره فضربنا الحجابة على آذانهم في الكهف سنين عددا صاروا لا يسمعون شيئا بسبب ضرب الحجاب فأنمناهم وأحلنا بينهم وبين سماع الأصوات بذلك الحجاب الذي ضربناه على آذانهم بحيث لا يسمعون شيئا من الأصوات ليهدؤون لأن النوم عن الأصوات ربما لا يأتي ولا يرتاح الشخص إذا فيه أصوات لا يرتاح ولا ينام إلا من كان نومه ثقيلاً هذا شيء آخر هذا نادر لا حكم له أو من كان ينام سريعاً ولا يباني بالأصوات وقد اعتاد عن الأصوات فربما ينام أما الذي لم يعتد عن الأصوات فيتعب ويغلق ولا يهدى ولا يتهي نوم وهؤلاء الذين يزعجون الناس بالغناء والأصوات التي هي كنهيق الحمير متعبون جدا. ثم من يضرب على أذاننا هؤلاء أكرمهم الله بهذا الكرام العظيم بحيث أنهم ليسمعون شيئا وجيران المغنين يتعبون فانحاصل هذه من الرحمة التي طلبوها فضربنا على أذانهم في الكهف سنين عددا فهذه الإنامة التي أنامهم الله سبحانه وتعالى في الكهف سنين عددا هذه من الرحمة التي طلبوها وهيئ لنا من أمر رشده قال ربنا آتي لهم من لدنك رحمة فأنامهم في الكهف وآتاهم من رحمته سبحانه وتعالى أن الحجاب على أذانهم فلا يسمعون شيئا من الكلام فارتاحوا جدا في ذلك الكهف هذه رحمة طلبوها فاستجاب الله سبحانه وتعالى دعاءهم فهي من رحمته جل وعلا أن أنامهم تلك النوم الطويلة التي أخبر عنها سبحانه بالكثرة سنين عدده فلو قال سنين لما أفاد الكثرة لكن لما قال عددا فإنه يفيد أنها سنوات طويلة ناموا في ذلك الكهف لا يسمعون من الأصوات شيئاً استجابةً لدعائهم فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة فهذه من الرحمة التي رحمهم الله سبحانه وتعالى أن أنامهم تلك الفترة الطويلة التي أشار إليها سبحانه بهذا الوصف عدداً سنين عددا وعدداً صفة لسنين أي ذوات عدد كثيرة أو كثير ذوات عدد هذه السنوات وهم يتقلبون ذات اليمين وذات الشمال ويصلح أن يكون هنا عددا مفعول أو مصر وأريد به المفعول سنين معدودة ويصلح أن يكون على أصله سنين عدداً على تقدير أي ذوات عدد أو على المبالغة من غير تقدير، سنين عددا من غير ذوات عدد، يبقى على حاله لأجل إفادة المبالغة، ويصلح أن يراد به المفعول سنين معدودة أنمناه في ذلك الكهف، فهو صفة على الوجه الأول وعلى وجه الثاني عدداً صفة، إلا أنه على الوجه الأول مع التقدير ذوات عدد أو من غير تقدير لأجل إفادة المبالغة وهكذا مع الوجه الأول ذكر بعضهم إعرابا آخر أنه مفعول به تعد عددا فضربنا على أذانهم في الكهف سنين تعد عددا مفعول مطلق لفعل محدور تقديره تعد عددا هذه السنين فعلى القول الأعلى الوجه الأول أن عددا على بابه مصدر إما على التقدير ذوات عدد أو على المبالغة من غير تقدير ففيه وجهان عرابيان إما أن يكون صفة سنين عددا دوات عدد صفة أو مفعول مطلق لفعل محذوف سنين تعد عددا وهناك وجه آخر على أن عددا هنا مصر أريد به المفعول فلا يكون عرابه إلا على وجه واحد وهو الوصفية سنين معدودة والعدد يصلح أن يكون صفة على تأويل معدود كما تقدم معكم في كتب النحو فالحاصل من هذه الآية الأولى أن الله استجابه لدعائهم فأنامهم فترة زمنية طويلة وهم لا يسمعون شيئا لأن الله ضرب على أذانهم الحجاب بحيث لا يسمعون شيئا والإنسان إذا ضرب عليه حجاب ما يرى وليس ما ربما إذا ضرب عليه حجاب فلا شك أنه لا يرى لكن السمع قد يسمع وهؤلاء ضرب عنهم حجاب فلا يسمعون شيئا ثم بعد هذا الضرب ضرب الحجاب السنوات الطويلة الموصوها بالعدد إشارة إلى الكثرة بعثهم الله من نومهم وأيقظهم من تلك النومة فقال ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى ما لبثوا أمدا فبعثهم الله سبحانه وتعالى وأيقظهم من تلك النومة الطويلة لنعلم أي الحزبين أحصى لنعلم أي الفريقين من المؤمنين أو الكافرين أحصى عدد هؤلاء فكم عددهم كم لبثوا لنعلم ويظهر العلم والعلم هنا نغصي به علم الظهور لنعلم أي الفريقين من قومهم أحصى عدد هؤلاء الذين ناموا في الكهف فكم عدد السنوات التي ناموها فاختلفوا فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا الأخذ سابع بعضهم قال ثمان إلى آخر ذلك اختلفوا بعد ذلك في عدد السنين التي لبثها أهل الكهف اختلف قومهم من المؤمنين ومن الكافرين فما دروا كم لبثوا طلبت الأقوال ومنهم قال سبع ثلاث إلى آخر مسيئة إن شاء الله ومنهم من قال ثمان والله أعلم بالسنين التي لبثوها وأقرب الأقوال أنها ثمان سنوات أو أن الله علم بالنسبة لعددهم هم الثمانية ثامنهم كلبهم سبعة وثامن لكن سنوات الله أعلم فما عندنا شيء طرب قومهم واختلفوا ما دروا كم السنوات التي لبث أصحاب الكهف, الكهف والله يقول لنعلم أي الحزبين أحصل ما لبثوا أمدا أي ليحصل العلم علم الظهور وأما الله سبحانه فهو عالم من الذي سيحصي الفترة الزمنية التي لبثها هؤلاء فعلم الأزل حاصل ولكن مقصود ليظهر ذلك العلم في هؤلاء الذين اختلفوا وصاروا فريقين في أصحاب الكهف فمنهم من قال كذا ومنهم من قال كذا وهم فريقان من حيث الإسلام والقفر فريق كافر وفريق مسلم اختلفوا في أصحاب الكهف وقوله أي الحزبين أحصى فأي محتمل للإستفهام هذا أقرب وتكون معلقة للعلم السابق لها أي الحزبين أحصى وأحصى اسم تفضيل أضبط أي الحزبين أضبط لفترتهم الزمنية لنعلم أي الفريقين من ذلك الذين اختلفوا في فترة الزمنية أضبط لهذه الفترة أحصى أي أضبط لما لبثوا أمدا وأمدا تمييز كما هو معلوم ثم شرع السبحان في التفصيل بعد ما تقدم من الإجمال نحن نقص عليك نبأهم بالحق يا محمد نحن نقص عليك نبأ أصحاب الكهف بالحق هذا النبأ المتلبس بالحق وباليقين ولا مرية فيه نقص عليك الخبر الحق في أصحاب الكهف الذين سئلت عنهم فقصتهم كيت وكيت وشرع في قصتهم سبحانه وتعالى وذكر من شأنهم عبر عن قولهم نبأ والنبأ بمعنى الخطر وبمعنى الشأن العظيم فهم لهم نبع عظيم ولهم خطر عظيم وشأن عظيم قصتهم عظيمة جدا فقصها الله سبحانه وتعالى تفصيلا على نبيه محمد عليه الصلاة والسلام من خروجهم إلى نبثهم في الكهف من خروجهم بين ظهراني قومهم إلى نبثهم في الكهف إلى خروجهم إلى أقوام آخرين قد ذهب أولئك الأوائد وخرجوا إلى أناس وعاشروا أناسا لا يعرفونهم وتغيرت عليهم أثار البلاد وأثار العباد فقصتهم لا شك أنها عظيمة قصها الله سبحانه لنا أو قصها لنبيه وقصها لأمته فقوله نحن نقص هذا شروع في تفصيل ما أجمل قبله من قول إذا والفتية وقوله نبأهم أي خبرهم نحن نقص عليك خبرهم أي شأنهم وخطرهم العظيم فنخبرك بخبرهم يا محمد إنهم فتية آمنوا بربهم هؤلاء الذين هم تقدمت الإشارة إليهم وشرعنا في التفصيل فيهم فتية آمنوا بالله سبحانه وتعالى استقاموا على طاعة الله وأبوا أن يكونوا على دين أقوامهم المنحرف وباينوا أقوامهم وفارقوا أقوامهم ولجأوا إلى الكهف وصبروا على ما صبروا عليه من القربة والكربة وفراق الأحبة والآباء والأمهات حفاظاً على الدين ما بالوا بهذا كله لأجر رأس المال والحفاظ على رأس المال وهذا نجد والله في بعض أهل السنة يهاجر من بلده ويترك أمه ويترك أباه ويترك أصحابه الذين يعرفهم فراراً بالدين وحفاظاً على رأس المال وهو دين الله سبحانه وتعالى وكل ذلك يهؤون أمام الدين وما يحصل للدين من الخدش إذا بقي في بلاد الكهر فتجد أن يفر بدينه ويباين من يباين من الأحبة والأهل والأباء والأمهات لأجل نحاف على رسمانه حتى يلقى الله مسلم ويلقى الله مستقيم وهؤلاء صنعوا ذلك نبأهم عظيم فتيا آمنوا بالله سبحانه وتعالى وفا كافأهم الله جل وعلا وجازأهم أن زادهم على إيمانهم إيمانا وزدناهم هدى زادهم الله سبحانه وتعالى على ما هم عليه من الخير خيرا والخير لا يأتي إلا بالخير والذين اهتدوا، زادهم هدى، وآتاهم تقواهم، زيادة الإيمان أدلته كثيرة، وهذا منها، والآية التي أشرنا إليها أيضاً كذلك منها، وهذا معتقد أهل السنة والجماعة أن الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة، إنهم فتية آمنوا بربهم، وزدناهم هدى، والإيمان طاعة لله سبحانه وتعالى، فزادهم علمهم عليه خيراً، وينقص بالمعصية، هذا اعتقاد أهل السنة والجماعة خلافاً للمرجئة، فإنهم لا يرون الإيمان يزيد ولا ينقص بل هو ثابت لا زيادة ولا نقصان زيادته ونقصانه قفر يزعمون هكذا ولا كذلك أيضا الخارج الذين يقولون إذا نغص معنا أنه يكفر بالله سبحانه وتعالى ويخرج من المله يخرج من ملة الإسلام فإنه بالمعصي ينقص والمعصي عندهم قفر بالله سبحانه وتعالى فلا ذا ولا أولئك أصابوا والحق وسط أن الإيمان يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية وإذا نقص فالمعصية تختلف فمنها ما يذهب الإيمان تماما عن بكرة أبيه فلا يبقى معه شيء من الإيمان كسب لرب العارمين والاستهزاء بالدين والطعن في القرآن الكريم هذا ما يبقى معه ذرة إيمان يكفر بالله سبحانه وتعالى ويخرج عن الإسلام ودائرة الإسلام ومنهما يبقى معه بهذه المعصية في دائرة الإسلام وهو فاسق من الحساق بهذه الكبيرة التي ارتكبها فالحاصل هؤلاء شأن عظيم فتية آمنوا بربهم وفيه التفات من الخطاب إلى الغيبة نحن نقص عليك نبأهم بالحق هذا خطاب ثم التفت إلى الغيبة فقال إنهم فتية آمنوا بربهم ولم يقن آمنوا بنا وإنما قال آمنوا بربهم وهذا ما يسمى بالالتفات في اللغة وفي البلاغة اختفت من الخطاب نحن نقص. عليك نبأهم بالحق وحق السياق أن يكون لمناسبة ما تقدم إنهم فتة آمنوا بنا ولكنه التفت من خطاب إلى غيبة فقال آمنوا بربهم وله نقط عندهم وزادهم بإيمانهم إيماناً على إيمانهم ونوراً على نورهم وهكذا أيضاً من الزيادة وربطنا على قلوبهم وهذه من الرحمة التي طلبوها من الله سبحانه وتعالى أن الله ربط على القلوب وقواها بالصبر وقواها على مفارقة الأوطان والخلان والأهل والأصحاب قواها على ذلك وإلا صعب أن يفارق الشخص أمه ويفارق أباه ويفارق الأخدان ويفارق السملاء والأصحاب والأوطان وقد ألف ما ألف في تلك البلاد ثم يتركها هذا صعب إن لم يربط الله سبحانه وتعالى على قلبه وربطنا على قلوبهم أي قويناها بالصبر وهكذا أيضا قويناها على الهجر هجر الأهل والأوطان وفراق الخلان والفرار أيضا كذلك من بعض ما كان يحصل لهم من الأذى في ذلك وفروا إلى الغيران وإلى ذلك الغار المظلم ومكتوا فيه السنين عددا لله سبحانه وتعالى وحفاظا على دينهم هذه كرامة وهذه السجابة من الله سبحانه وتعالى وهذه تهيئة للأمر الذي طلبوه وهيأ لنا من أمرنا رشدا فهيأ لهم من أمرهم رشدا أن لجأوا للغار وربطوا على قلوبهم حفظهم سبحانه وتعالى وربطنا على قلوبهم القام فقالوا ربنا رب السماوات والأرض اختلف العلماء أهل التفسير في قوله إذ قاموا فمنهم من قال أنهم قاموا من النوم لما قاموا من النوم ومن تلك النومة التي طال زمنها وطالت ايضا سنواتها قاموا فقالوا ربنا رب السموات والارض معتنون بالتوحيد وعلى خير اول ما قاموا قالوا هذا الكلام الجديد على التوحيد وعلى تمكن التوحيد من القلوب قام بعضهم اذ قاموا اي من النوم فقالوا هذه الكلمه ومنهم من قال هذا من الربط المتقدم اذ قاموا امام الملك الجبار دقيانوس على ما تقدم لما دعاهم للذبح لآلهته وللأصنام رفضوا ذلك قالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها أبداً لا تحلم أننا نواتيك على ما تريد ونأتي ما تريد وندبح للآلهة التي تعبدها أنت وقومك هيهات فالله ربنا ورب السماوات لن ندعو من دونه إلها ثبات أمام الملك الجبار الذي دعاهم إلى عبادة غير الله سبحانه وتعالى فثبتوا أمامه وقالوا ربنا رب السماوات الأرض لن ندعوهم دونه إلها فأذاهم وبعد ذلك فروا إلى الكهف وحفظهم الله سبحانه وتعالى في ذلك المكان وهذا قريب أنهم قاموا وربطوا الله على قلوبهم بذلك الربط وقاموا أمام الملك الجبار وقالوا له هذه الكلمة لما دعاهم إلى عبادة غير الله ثبتوا أمامه هذا هو الثبات والله وليحصل ما يحصل ولو واتوه من باب الإكراه لكانوا معذورين إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان لكن أبوه أن يواتوه في الظاهر فضلاً عن الباطل أما الباطل فلا يحلم لكن في الظاهر أن يواتوه ما رضوا بذلك وحصل ما حصل من فراغ وهجر وغير ذلك وأذية وما الألوفات ابتعدون عنها من أجل الدين فهنيئاً لإخواننا والله الذين يفرون بدينهم بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام من أجل الدين والله أنه فيهم شبه بهؤلاء أصحاب الكهف الذين قلوا ممام ملك وأبوا أن يواتوه على ما يريد وهؤلاء ترفوا ملدانهم وأبوا أن يخضعوا القوانين تلك القوانين الكفرية التي عرفوها عن قرب من نعومة ظافرهم يوقاموا هم يعرفون الباطل وما هم عليها هو المستقام وقد كانت لهم خبرة وأهل الإسلام يذهبون يهرون إليهم وخاضع تحت قوانين الكفار ويمشون على ما يريدون على قوانينهم وبلاده بلاد إسلام وبلاد خير وهكذا إن كانت بلاده بلاد فقر فبلدان الإسلام كثيرة التي فيها النعمة وفيها التجارة وفيها الخير فيأبى إلا أن يذهبنا أن يخضع إلى قوانين الكافرين وهؤلاء فروا بدينهم وأبوا أن يخضعوا لقوانين الكافرين إلى بلاد المسلمين وأولئك ذهو القحف حتى لا يكونون تحت قوانين هذا الكافر التي من قوانينه السجود للآلهة وعبادة غير الله سبحانه وتعالى قننها على الناس ولابد من ذلك قلبه أشغفة بالشرك بالله وهؤلاء تركوا البلاد وذهوا لذان في الغار فقوله إذ قاموا محتمل أنهم بعد النوم قالوا هذا ومحتمل أنهم قبل ذلك ومن الربط الذي ربط الله على قنوبهم وقفوا أمام الملك وقالوا هذه الكلمة وذكر بعضهم أنهم لما باينوا البلاد وصار خلف سر البلاد وجدار البلاد اجتمعوا من غير معات فقال واحد منهم من مجتمع معهم ما تكن مجتمعين على معات قال إني لأجد لا في نفسي يا قوم وما كل ما ما يعرف بعضهم بعضا لا لأجد في نفسي أن ربي رب السماوة الأرض فقال كلهم نحن نجد في نفسنا هذا ربنا رب السماوة في الأرض فقال هذه الكلمة واتفقوا عليها بعد انخرجوا خارج سر المدينة فقال كبيرهم إني أجد في نفسي هذه الكلمة قالوا نحن كذلك نجد وقالوا عنهم اذ قاموا فقالوا اي وراء السور ربنا رب السماوات من ندعو من دونه الهه لقد قلنا اذا شطط اي والله انه لشطط دعاء غير الله سبحانه وتعالى وعباده غير الله جنوا على افراط في الباطل وهنا ابو ان يقول شطط وان يفرط في الباطل وفي عباده غير الله سبحانه وتعالى وان يتجاوز الحدود التي حدها الله سبحانه وتعالى فعباد غير الله قالوا شطط وفعلوا شططا قال رحمه الله قوله تعانى فضربنا على آذانهم أي أنمناهم وألقينا عليهم النوم فأين مفعول ضربنا عند من محذور ضربنا الحجاب على آذانهم بحيث لا يسمعوا شيئا وهذا فيه شيء من استعارة كما هو معلوم من كتب البلاغة وكتب اللغة فهذا فيه استعارة وتشبيه للإنامة الثقيلة المانع من وصول الأصوات إلى الآذان بضرب الحجاب والجامع بينهم المنع حجاب يمنع من الرؤية وهذا يمنع من الصوت وسمع الصوت قال إي أنمناه وألقينا عليهم النوم وقيل معناه منعنا نفوذ الأصوات إلى مسامعهم فإن النائم إذا سمع الصوت ينتبه يا والله انتبهوا ما ينام مسكين يبقى ارقا الليل كله وهو ارق سهران الله نسال الله ان يكفينا شر المغنين يأتي الله وقتهم بعد العياد وقتهم وازعاجهم بعد العياد وهذا هو شكر النعمه عند هؤلاء الناس أصلحهم الله هذه شكر النعمه عصيان رب العالمين شكر النعمه اعوذ بالله من هذا الخديله ربما يبقى دهره وجمع المال والله يسر له أمره ويهيئ له من أمره رشدا ويعص الله سبحانه في النهاية فأي عرس هذا لابنته هذه اللبنة قال رحمه الله قونه تعالى في الكهف سنين عددا أي أنمناهم سنين معدودة وهنا فسر المصر بالمفعول والمصر يطرق وإرادة به المفعول فما يعراب على هذا التفسير صفة لا غير أحسن ده. صفة لا غير معدودة سنين معدودة تقول جلس أربعة أيام أربعة أيام مثلا أي معدودة بهذا العدد إذا نصبت ولم تضف معدودة بهذا العدد وهناك ذلك عددا أي معدودة بهذا العدد ومن مقصود من هذا العدد الذي جاء به الكثره احسنت قال اي انام لهم سنين معدوده وذكر العدد على سبيل التأكيد وقيل ذكره يدل عن الك... وقيل ذكره يدل لا يعد في العاده نعم ذكره يدل عن الكثره فإن القنين لو كانت سنين قليلاً لا يعد في العادة لكن لما كان كثير آرادة توكيد هذا وبين هذا أكثر للناس عدداً أي كثيرة سنوات كثيرة فإن القنين لا يعد في العادة قال قوله تعانى ثم بعثناهم أي يعني من نومهم لنعلم أي علم مشاهدة وهو ما يسمى بعلم الظهور ليس معنى ذلك أن الله لا يعلم قبل ذلك من يحصي عددهم وما لبيثوا في كافهم بل يعلموا سبحانه بعلمه لأزن السابق كل شيء قبل أن تحصل يعلمها الله سبحانه وتعالى لكن المقصود بالعلم هنا علم الظهور علم مشاهدة يظهر للناس ويشاهدون هذا الشيء فهذا ما يسمى بعلم الظهور لنعلم أي علم مشاهدة أي الحزبين أي الطائفتين أحصى لما لبثوا أمدا أحصى لزمنهم وزمن لبثهم فإنهم اختلفوا في ذلك قال رحمه الله وذلك أن أهل القرية تنازعوا في مدة نبثهم في الكهف واختلفوا في قول عز وجل أحصى لما نبثوا فما هو أحصى هذا اسمه في اسم تفضيل أحسنت وما هي أي استفهامية علقت العلم السابق عن العمل وأسمى الاستفهام من المعلقات للمعلقات فإن العلم يعلق إذا جاء بعده النفي أو الشرط أو الاستفهام أو لا النافية أو ما النافية على التفصيل ويشمل ذلك النفي كما ذكره النحاء وهنا التعليق بالاستفهام لنعلم أي الحزبين أحصى ما لبثوا أمدا وقيل أي موصولة لنعلم الذي أحصى للبثهم ولسنينهم التي مكثوها في الأرض وعلى الموصول فما هو مفعول به لنعلم أي الحزبين فأي هنا مفعول به وبنيت وهي الحالة التي من أحوالها الأربع أنها تبنى إذا أضيفت حذف صدر الصلاة ففيها وجهان أي إما موصولة وهي مفعول مبني في محل نصب لنعلم أو اسم استفهام والجملة في محل نصب سدت مسد سد مفعولي علم قال لنعلم أي علم المشاهدة أي الحزبين أي الطائفتين أحصى ما لبثوا أمدا وذلك أن أهلا القرية تنازعوا في مدة لبثهم في الكهف واختلفوا في قول عز وجل أحصى ما لبثوا أحفظ لما مكثوا في كهفهم نياما أمداً أي غايةً وقال مجاهد عددا ونصبه على التفسير ما معنى قوله على التفسير نصبه على التفسير أي على التمييز إذا رأي ثم يقوله نصبه على التفسير منصوب على التفسير أي على التمييز أحسن ذه وقال مجاهد عدداً ونصبه على التمييز إلهنا سبحانه الله وحmi